يتلاه ربه فاكرمه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما وان اذا ما يتلاه فقدر عليه رزقه فيقول فيقول ربي اهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحا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 يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يرثق وثاقه أحد يا أن نفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي